ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون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 شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم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 ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفرحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من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 إن ذلك لمحي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هذا ولا مدبرين وما أنت بهادي العمي